بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البصاطي المجلس الحادي عشر المجلد الأول الصفحة ثلاثمائة وستة وأربعين يقول رحمه الله تعالى الوجه الثامن والعشرون بعد المئة مروه أيضا في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حلقة فعرض أحدهم واستحيى الآخر فجلس خلفهم وجلس الثالث في فرة من الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن يؤيه الله، إلا أن الله يؤيه إليه ولا يعرض عنه لا كفى به فضلها. الوجه التاسع والعشرون بعد المئة. ما رواه كميل بن زياد النخعي. قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدي، فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحى رجع لا يتنفس، ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية، فخيرها أعاهر أو الخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزق على الإنفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقا العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الاحدوثه بعد وفاته وصنيعه المال تزول بزواله ما خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة آه آه إنها هنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقضه الشك في قلبه بأول عارض من شبهه ألا لا ذا ولا ذاك أو من, من للذات سالس القياد للشهوات أو مغرا بجمع الأموال والادخار ليس من دعاه الدين أقرب شبها بهم الانعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حاملي اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن هججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم وإزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنيسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الاعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه ها, ها شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره قال أبو بكل الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحديث معنا وأشرفها لفظة وتقسيم أمير المؤمين الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السدد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزالة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما خالفها ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه وعلى ذلك حملوا قوله تعالى لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار وقوله كونوا ربانيين قال سعيد بن جميل حكماء وفقهاء وقال أبو رزين فقهاء علماء وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني فقال سألت ابن العربي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصرة منها لم يقله رباني وقال ابن الأنباري عن النحويين إن ربانيين منسوبون إلى الرب وإن الأنف والنون زيدتان المبالغة في النسب كما تقول لحياني وجماني إذا كان عظيما لحية والجمة وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضيع الفروض الواجبة عليه والرغبة من نفسها عن إهمالها وطراحها والأنفة من مجانسة البهائم ثم قال وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم وأما القسم الثالث فهم مهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدانية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهدي والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط وما أحسن ما شبههم بالهمج الرعاع وبه يشبه الديونات الناس وأرذالهم وبه يشبه دنات الناس وأرذالهم والرعاع المتبدد المتفرق والناعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الرعي بالغنم ينعق إذا صاحبها ومنه قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد فقوله رضي الله عنه القلوب أوعية القلب يشبه بالوعاء والإناء والوادي لأنه وعاء للخير والشر وفي بعض الآثار إن الله في أرضه آنية وهي القلوب فخيرها أرقها وأصلبها واصفاها فهي أواني مملوءه من الخير وأوان مملوءه من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار تغلب البر وقلوب الفجار تغلب الفجور وفي مثل هذا قيل في المثل وكل إناء بالذي فيه ينضحه وقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في ساعتها وضيقها بالأودية فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا كواد كبير واسع يسع ماء كثيرا وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسم العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثره منافعه وخيره والكرم كثره الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به أسرعها واعيا وأكثرها واعيا وأثبتها وعيا فيراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعي الذي هو إعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعي فإنه اله ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والمساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى إن لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية قال قد ادى أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت وقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظه لمن يأتي بعد فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واعي وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فيبابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب عالم أن الأذن أحقها بأن توصف بالوعي فإنها إذا وعت وعى القلب وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك فلما كان القلب وعاءا والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه ومنه عقل البعير والداب والعقال لما يعقل به وعقل الإنسان سمي عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك ولهذا يسمى حجرة لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما يعقل الدابة التي يخاف شرودها وللإدراك مراد بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا هنا بالعقل المصدر للقوة التي ركبها الله في الإنسان فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله فهذا قلب حجري ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهيم الاول كالرسم في الحجر وتفهيم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابه فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه وقوله الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع هذا تقسيم حاصر للناس وهو الواقع فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا فالأول العالم الرباني والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعيه في إدراكه أو لا والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة والثالث هو الهمج جرع فالاول هو الواصل والثاني هو الطالب والثالث هو المحروم والعالم الربالي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أن رب الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم قال سيبويه زاد أليفاً ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعراني ولحياني معنى قول سيبويه رحمه الله أن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصص به نسب إليه دون سائر من علم علما ما قال الواحدي فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أي بعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى قال المبرد الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به أن يعلمهم ويصلحهم وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا أي تربية فهو منسوب إلى التربية يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله ويربي الناس به كما يربي الاطفال اولياؤهم وليس من هذا قوله وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل انه من الربه بكسر الراء وهي الجماعه قال الجوهري الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معلما له فآث قسم والقسم الثاني متعلم على سبيل نجاة أي قاصدا بعلمه النجاة وهو المخلص في تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أي على الطريق التي تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التضمين أي مفتش متطلع على سبيل نجاته ليسلكه فتعلمه تفتيش على سبيل نجاته فهذا في الدرجة الثانية وليس ممن تعلمه ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فإن هذا من أهل النار كما جاء في الحديث وثبته أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما قال ابن الصلاح وثبت أبو نعيم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة قال وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاه بل على سبيل الهلك نعوذ بالله نخذنا القسم الثالث المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاع والهمج من الناس حمقاهم وجهلتهم وأصله من الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فشبه همج الناس به والهمج أيضا مصدر قال الراجز قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجع كل عتودا أو بذج والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة وقولهم همج هامج مثل ليل لايل والرعاء من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم وقوله أتباع كل ناعق أي من صاحبهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو ام باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا وهم حطبوا كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها فإنه يعتزل هؤلو الدين ويتولاها الهمج الرعا وسمي داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أينما ذهب قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء وقوله يميلون مع كل ريح وفي لفظ مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصم الضعيف وشبه الأهوية والآراء بالرياح والغصم يميل مع الريح حيث مالت والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع كل هوا وكل ذاع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرة تفيء هجيه مرة وتقيمه أخرى والمنافق كشجرة الأرض التي لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والاوجال وغيرها فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل تارة ويعتد الأخرى فيكفى بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن فهذه حال المؤمن في البلاء وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. وقوله لم يستضيئوا بنور العلم ولم يرجوا إلى ركن وثيق بيان السبب الذي جعلهم بتلك المثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وقر تعالى أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من في الظلمات ليس بخارج منها وقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري اين يذهب فولحيرته وجهلته بطريق مقصوده أم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاه الباطل فإن الحق ما استقر في القلب قوي به وامتنع فإن الحق ما تستقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه، فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه، وهدان الاصلان هما قضب السعادة، علي العلم والقوة، وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه، فقال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الاشبه بمراد علي رضي الله عنه وهو ان هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوا فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده أو أعمى يثير بلا قائد قوله رضي الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه ولا يعرضها لتلاف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاما مسموما فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة الع... العلم للعالم فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض والاسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك فهكذا العالم بالله وأمره هو بعدوه ومكايده ومداخله على العبد يحرسه علمه من مساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكلما جاءه ليأخذه صاحبه حرس العلم والإيمان فيرجع خاسئا خائبا وعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان فهذا الساب الذي من العبد الله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك وقوله العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفق العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه وازداد كثرة وقوة وظهورا فيكتسع بتعليمه حفظ علمه ويحصل له به علم ما لم يكن عنده وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال فإذا تكلم بها او علمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل وأن الله قال لي أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه ولزكاء العلم ونموه طريقان أحدهما تعليمه والثاني العمل به فإن العمل به أيضا ينبيه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم وقوله والمال تنقصه النفقة لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وانفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره وأما العلم فكالقبس من النار لو اختبس منها العالم لم يذهب منها شيء بل يزيد العلم بالاختباس منه فأوك العين التي كلما أخذ منها قوي أنبوعها وجاش معينها وفضل العلم على المال يعلم من وجوه أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء الثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقه الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله فذلك من كمالها وشرفها والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها. التاسع أن المال يدعوها إلى الطويان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. العاشر أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب عنها وبينها. الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان. لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر، بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبده لربه وخالقه فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيء الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم بماله فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيارة دائما الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك الفرق بين الامرين كالفرق بين الروح والبدن السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه والغني العاقل إذا رأى شرف العالم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع السابع عشر أنما ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا فإنه معشوق النفوس فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعد في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى العلم فساب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه العشرون أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهمية، فإن صاحبه إن التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية وإن التذ بإنفاقه في شهواته فيا لذة بهمية. وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين الحادي والعشرون أن عقلاء الأممي مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزرائبه ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال أثاني والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له ومطبقون على ذنب الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه الثالث والعشرون أن المال إنما يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسروط الخامس والعشرون أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غنى فيتعذب ويتألم بمفارقته والغنى بالعلم لا يزول فلا يتعذب صاحبه ولا يتعلمه فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة الله يلحقها ألم السادس والعشرون أن نستلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بمالها هو الفقر الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقديمه وإكرام ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه فإنه نداء عليه بنقصه وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخير والإهانة وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمن خارج عن ذاته الوجه الثلاثون أن طالب الكمال بغنى المالك الجامع بين الضدين فهو طالب ما لا سبيل له إليه وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال صفة الكمال محبوبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرومات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده فذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود والصراع المعروف وظن أن كماله في إمساك المال وهذه البليه أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدع والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكانم ولأجل فوت القدره الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طبعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يفي بما قال. فيسخ ويبذر بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع من القبائح والفضائح وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالبا يشكون ويبكون واما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا فالعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغني وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال بجمعه وألمه دون آلمه كما قال تعالى للمؤمين تسليهة لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الحادي والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغناء إنما هي حالة تجدده فقط وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص فأدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه فهو يحاول تحصيل الزيارة دائما فهو في فقر مستمر غير منقض ولو مرك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه فإنه أحد المنهمين الذين لا يشبع عنه فولا يفارقه ألم الحرص والطلب فهذا بخلاف غني العلم والإيمان فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدد بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطروب ولذات الطلب وابتهاجه وفرحه به الثاني والثلاثون ان غنى المال يستدعي الانعام على الناس والاحسان اليهم فصاحبه اما ان يسد على نفسه هذا الباب واما ان يفتحه عليه فان سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فابغضوه وذموه واحتقروه وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السهل في منحدره وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضون ولا يقيمون له وزن تألم قلبه غاية التألم واحضر الهموم والغموم والاحزان وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض ويمساكه عن البعض وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل عليه وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً. طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالبا فيغضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة ولهذا قيل اتق شر من احسنت اليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذلوه للعالم واشتراكهم فيه، والقدر مبذول منه باقي لآخذه لا يزول، بل يتجربه، به، فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الوجه الثالث والثلاثون أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات، والمحن، نوع قبله ونوع عند حصوله، ونوع بعد مفارقته فهم النوع الأول فهو المشاق والانكاد والالام التي لا يحصل إلا بها وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما فهو بمنزله عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه فيعيش عيش وأي لذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يضفروا هم به ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلبه علمه عمدوا إلى جحده وانكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجهود والإنكار فراموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضى وهذا شغل السحرة بعينه فهؤلاء سحرة بألسنتهم فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه راموه بالتلبيس والتدريس والزوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاء وهذا القدر من معادات أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا ود فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفير بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة الضابع والثلاثون أن ناذة الغني بالمال مقرونة بخلطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتبعه إذ لو انفرض الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكن انتفاعه بماله ولا به وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير فذلك من منشأ الافات والالام وأكواع النكد ولو لم يكن إلا اختلاف واخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم فقبيح هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة هذا ومنفعة هذا مضرة الآخر وبالعكس فهو مبتلا بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعاد بينهم وبينه فإن ارضاءهم كلهم محال وهو جمع بين الضدين وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاذى وكلما طالت المخالطة زادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والوعداء وهذه المخالطة إنما حزرت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم الخامس والثلاثون أن المال لا يراد لذاته وعينه فإنه لا يعصر بذاته شيء من المنافع أصلا فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفي ولا يمتع وإنما يراد لهذه الأشياء فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذن أشرف منها وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنية وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وإنما هي دفع آلام فقط فإن لبس بمثلا مثلا إنما فائلته دفع التألم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائلة على ذلك وكذلك الأكل ابنما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطيب الأكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألم وضرر ولكن ضرره هو أقل من ضرر ما يسعى به والمه فيحتمل الإنسان أخفى الضررين دفعا لأعظمهما وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء كيف حالك معه؟ قال أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي وبالحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والماكل شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث للبتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها ومنها أنها ممزوجة بالآفات معجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف وفي الغالب لا يفي ألمها بطيبها كما قيل قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفيه ومنها أن الأراضل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشها فنسبتهم فيها إلا أفاضل كنسبه الحيوانات البهيمية إليهم فمشاركة الأراضل وأهل الخسه والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريقة وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم كما قيل ساترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاو يلغن فيه وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا فقال خسه شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها وقيل لآخر في ذلك فقال ما مددت يدي إلى شيء منها الا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساوي لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان فتصير اللذة كأنها لم تولد وأصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه ودهواه بالمراهم أو بمنزلة من ضربه عشرة أسوات وأعطاه عشرة دراهم ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه فأما أن يعد ذلك سعارة وبادة ولذة مطربة فلا ومنها أنها هاتين لذتين لتين هما آثر اللذات عند الناس لا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقتلن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقبهما مثاله لذة الأكل فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته رقاه وعجنه به لنفرت نفسه منه ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنثر طبعه من اعادتها إليه ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به فإذا استقر في معدته وخلطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخصة فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها ولولا أن بقاءه موقوف على تناول الغذاء لكان تركه والحالة هذه اليقبه كما قال بعضهم لولا قضاء جرى نزهة ألملتي عن أن تلم بمأكل ومشروبه وأما لذة الوقاع فقدرها أبيل من أن تذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحي من رؤيتها وذكرها وسترها أمر فطر الله عليه عباده. ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقدرة المتولدة منها ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفه وهي اللذة المقصولة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظات كمر الطرف فأي مقايسة بين هذه اللذه وبين التعب في طريق تحصيلها وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد وهو لا يفطن له فور غفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظهر بمعرفته وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه يسوم نفسه مع الانعام السائمة قد هيأوك كر لو فطنت له بنفسك أن ترعى مع الهمل وموقع هذه اللذة من النفس كموقع لذة البراز من رجل يحتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطر إليه فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مخترنة بافات تربي مضرتها عليها وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الأرواح واستيلاء العفونة على كل البدن وإسرع الضعف والخوار إليه واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذنب من كانت نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزنا ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وارادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والاحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل سروره وزن حبه وحزنه قنطار فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك الجدار ممر لأنواع المجتهيات والملذوذات والمكروهات فكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان محبوبا مجتهى ما طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألمه وتعذب بفقده وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه حزنا على ذهابه وإن كان متروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن درة من لذته فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن يكشف الغطاء ويرفع الستر وينجر الغبار ويحصل ما في الصدور، فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها، فما الظن بقدر الوسيلة وما غنى العلم والإيمان، فدائم اللذة متصل الفرحة مقتضي لأنواع المسرة والبهجة، لا يزول فيحزن، ولا يفارق فيؤلم، بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السهرس والثلاثون أن غني المال يبغض الموت ورقاء الله فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما يشد به الواقع وأما العلم فإنه يحبه للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية السابع والثلاثون أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويحيا ذكرهم كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث ما تخزن الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر فخزان الأموال أحياء كأموات والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء الثامن والثلاثون أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح ميتة حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره التاسع والثلاثون أن القلب ملك البدن والعلم زينته وعدته وماله وبه قوام ملكه والملك بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته وجماله وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمال للبدن إذا أنفقه في ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا، بل نقصا ووبالا ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء الوجه الأربعون أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد. ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبية الزاد وقضاء الجهاز واعداد عدة المسير الله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار ومن أراد شيئا هيا له عدته قال تعالى ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله من بعاثهم وقيل قعدوا مع القاعدين